وَمَاذَا رَأَى لَكُم في الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهُوَ الذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون مِن دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد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 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 فهل على الرسل إلا البلاه المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة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 بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فِيهِ وليحلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 أَو يَخُذَهُم عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجدُ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأرْضِ مِن دَََّةٍ وَْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَستَكبرِرُون يَخَافُونَ رَبَّّهُم مِنْ فَووقِهم وَيَفعلونَ ماَا يُؤمررون وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاكَ فَارْهَبُون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا وَزَّقْنَا لَهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصب ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فَ اللهَّهِ لَقد أَرسَلْنا إِلَ أُمَمِن قَبِلكَ فَزََّّنَ لَم الشَّيطان أَم لَهُم الشيطان أعمالهم فَهُوَ وَلّهُم فَزَيَّّنَ لَم الشَّيطَانوا أَحْمَا فَهُوَ وَلّهُم اليَوْمَ وَلَهُم عَذاَاب أَلم.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 فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله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 وَمَا أَم السَّاعَةِ إِللاا كَلَحِ البَصَرِ أَوْ هوو أَقَربَ إِ اللهَّ على كُلِّ شيءَيئ قَدير واللَّهُ أَخَْجَكُ مِ بُطُولَِّهاتِكُمْ لا تعلون شيءَيئ وَجَعللَ لَكُم السَّمع وَجَعللَ لَكُ السَّمع وَأَدصَارَ وَالأَفئِدَةَ عََّكُم تَشكرون ألَمْ يَرَو إلىى الطرِ مُسَخاتٍ فيِي الجَوْ السَّماء إماَا يُمسكُ إِلاا الله إِ فِي ذَِكَ لآياتِ لِقَوم يُؤمنِنُون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 كَمَثَلِ سَرَابٍ لَّتَقِيكُمُ الْحَرُّ وَسَرَابِ لَّتَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 ولا تسألوا مما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم من سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 لئن ينهه حياه طيبه ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يحملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 كل مكان فكفرت بإنعمة الله فكفرت بإنعمة الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 دَُّ أَ حَينَ إلَكَ أَن التَّبعنِ ال تَائِبَه مَحَنفَ وَمَا كانََ مِنَ المُشكين إِ ماجُ إلىلَ السَّبتُ عَ الذي نَاختَلَفُ فِي وَإِ وََبكَ لا يَحبم بَنَّهُم يَهُمَ القياامَةِ فيِي فِيهِ يَاخْتَلِفُون